إلى الله ويوليه رسالة I don't know. اللهم <سؤال> صل على محمد وعلى Oh, and a lot of Well, no. era yeah. رب العالمين الحمد لله لتاية من عارفين في الطهر والنقاء فقال عصر وجل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 كانت من القانتين أي أنها كانت من القائمات الليل الذاكرات المتبتلات المتهجلات الأسحار وفي الحديث الذي أخرى له أحمد about uh the -huh. سلمت <تسجيل> <تسجيل> عن في كل مكان. اللهم كلهم ملياً ونصيراً. والضخير ونوعينة. يا قبيل يا جباب. يا عزيزي يا رفاة. ملك الملاد محمد المساء بسبب عحلي المول الحسن. اللهم عين احقاب الحق. وإزهاد تقابل اللهم هين تفيد ورحمة على حينة مساء المسلمين. والأمل من معرفة عن المنفى. الله مصدع على سببنا محمد النبيه واسبا جديد محاجم المنين. ودريته